وَمَا هَٰنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّةَ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً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 الله يدتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما داءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أدل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَا فِي شَكٍّ مِنْهُمُ الرِّيَبُ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِلْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهُؤُ وَقُلْ أَأَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابِهِ وَأُمِلْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يدمع بيننا وإليه المصير والذين يحدون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم وضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريم يستعدل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق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 قل لا أسألكم عليه أدرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك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 ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وما يضلل الله فما له من وليه مم بعده وترضى الليمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلَّا مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمَنُوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم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 لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويدعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء هداب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا